وَهَلَّتْكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُفُّوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوِ اجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يا مُوسَى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 سنعيدها سيرة الاولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سن بيضاء من غير سن اينهة اخرى لنريك من اياتنا الكبرى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 قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة نخرى إذا وحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل لياخذه عدو الملي وعدو الملة وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْذُنْ لَكُمَا عَلَى مَنْ يكفله فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عينها وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا فَلَبِثْتَ فَلَبِثْتَ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِي يَا مُوسَى وَاصْطَنَعْتُ كِنَفْسِي إِذْهَبَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي إِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قال الذين لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أي أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما إنني معكما أسمع وأرى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 هذب وتولى قال فما ربك ما يا موسى قال ربنا الذي أعطاك كل شيء إن خلقه ثم هدى قال فما بال القرون قال علمها أَنزَلَ ربي في مِنْهُ لا يضل ربي ولا الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كنوا ورعا وانعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة نخرى ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأباه قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدنا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 قال لهم موسى ويلكم وينكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واسروا نجوى قالوا إن هذا لساحران يريدان ان يخرجاكم يريدان ان يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثماتوا ثم صفا وقد حل اليوم من استعلا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 قال بنلقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخفنك أن تلعنا وألق ما في يمينك تنقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربها هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن كبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبانكم في ذو ولا في جذوع النخل ولا تعلمون ولا تعلمون أشد عذابا وأبى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أن تقام إنما تقضي هذه الحياة الدنيا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 لَهُ جَهَنَّمُ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا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 ولقد أوحينا إلى موسى أنسر بعبادي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 كم من عدوكم ووعدناكم ووعدناكم جانب طور ديمان ونزلنا عليكم المان والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَد هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَا تاب وآمل وعمل صالحا ثن اهتدا وما أعجنك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على أثري وعجنت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه أبان أسفان قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فطال عليكم العهد أمرتُم أيحيل عليكم أمرتُم أيحيل عليكم ما ضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملك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 أفلا يرون أن لا يرجع أفلا يرون أن يرجع إليهم قولا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولهم ولا يملك لهم ولا يملك لَهُمْ ضر أو ولا نفع ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم يا قوم إنما فتنت به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني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 قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن لا تاخذ بمحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطبك اشتركوا قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لنفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لامساس مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر لا إله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 ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقا اللبثتموا إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقوم ينسفها ربي نسفا فيذرها قار صف صفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت نصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من لدينه الرحمن إلا من لدينه الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنة الوجو هُوَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزَنًا وكذلك أنزلناه القرآن عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أي يقضى إليك وحيه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 فقلنا يا آدم إن هذا عدن لك ولزوجك فَلَا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة ناتي فتشقى اننك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضها وانك لا تظمأ فيها ولا تضها فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل دنك على شجره الخلد وملك لا يبلى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 قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما ياتينكم مني هدا فمن فمن اتبع هدايا هداي فلا يضل ولا يشقى ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيام عمتي أعمى قال رب لي محشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آيات لا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من الصرف ولم يؤمن بآيات ربي ولا عذاب لا أشد وأ بطا <تصفيق>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 وعشّمسي وقبل غروبها ومنالا الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمتن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وامره لك بالصلاة عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة التقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه او لم تاتيهم بينة ما في الصحف لولا